أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقران مجيد بل عجب ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب قَائِلٌ اَللَّهَ أَمَنْتُمْ قُصَّ الْأَرْضِ مِنْهُمْ وَعِيذَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ كيف بنيناها كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا وانبتنا في تَبْصِرَةً وَذِكْرَانَ كُلِّ عَبْدٍ مّنِّي ب وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْخَصِيبِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيد رزقا لعبادي واحيينا به بلده نيتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعد فرعون واخواته وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقٌّ عَنِيدِ أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ نَغْشَى ظُهُورُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذالك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس عمى سائقا وشنيد لقد كنت في غفلة من هذا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيم عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيي وانفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفسي من عرساء وقشيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد طال قرينه هذا ما لديعته القي في جهنم كنا كل كفار عنيد من ناعل الخير معتد مرير الذي جعل مع الله الا من اخر فالقياهه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اتغيتوه ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصوا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد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 يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ادخله مدعو ندون لكل ابواب الحفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود 111. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد 112. أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود 113. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد 114. وكم أهلكنا قبلهم 114. فنقبوا في البلاد هل من محيص 115. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 116. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام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 الذار فاذكر بالقران من يخاف وعيد